Bismillah. والنجم والشجو يسجدان Ben bir AI فَذِي أَنَّى أَنَّ رَبَّكُمَا I'm شاءت في البحر كالأعلام فبأي آلام ظلم <تصفيق> uh <laughs> توصي تَن كَدَ غَنِي demi senden di kîlâlâ burcün o cennel cenneten zân ve biye بكما تكذبات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجناء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آ امي مودام ماكم فجي اني ربكما I'm mm -hmm. إبان حُوم مقصورات في الخياط، بأي آلات يُبِكُ ما لم يقم <تصفيق> ثم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك